ترجمة الحرفية إن أمكنت حسا في بعض الكلمات فهي ممنوعة شرعا اللهم إلا يترجم كلمة خاصة بلغة من يخاطبه ليفهمها من غير أن يترجم التركيب كله فلا بأس صحيح يعني مثل لو كلمة يعني غريبة ترجمها لانسان كلمة واحدة فقط دون مراعاه التركيب فهذا ضرورة ولا بأس كما لو كانت كلمة عربية تخاطب بها إنسان عربيا لكن لا يعلم معناها تقول معناها كذا وكذا نعم وأما الترجمة المعنوية للقرآن فهي جائزة في الأصل لأنه لا محذور فيها وقد تجب حين تكون وسيلة إلى إبلاغ القرآن إلى إبلاغ القرآن والإسلام لغير الناطق لغير الناطقين باللغة العربية لأن إبلاغ ذلك معجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب إذن الترجمة المعنوية للقران الكريم حكمها بالأصل جائزة حكمها بالأصل جائز لكن توقف إبلاغ الشريعة عليها صارت ترجمة واجبة لأن إبلاغ القرآن واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وبناء على ذلك نقول ترجمة الخطبه يوم الجمعه واجب لان غير الناطقين باللغة العربيه لا ترون ماذا يقول ابدا ان كان الخطيب حيا ينفعل ويتحرك وكانه من جيش يقول, يقول صفحكم وما اسلاكم فهم ينفعلون بناء على انه أي خطيبا فعلا وإذا كان يقرأ هذا هدا فإنهم لن يستفيدوا إطلاقا واضح جماعة إذن نقول إذا كان يتوقف على الترجمة إبلاغ الشريعة كانت الترجمة واجب لماذا؟ لأن إبلاغ الشريعة واجب وما لا يتم الواجب إلا به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 المترجم منها وإليها وما تقتضيه حسب السياق الثالث أن يكون عالما بمعاني الفاظ الشرعية في القرآن ولا تقبل الترجمة للقرآن الكريم إلا من مأمون عليها بحيث يكون مسلما مستقيما في دينه الترجمة معانية تجوز بهذا الشرعية ثلاثة الشرط الأول أن لا تجلب عن هذا القرآن بحيث يكتب القرآن كله بالترجمة المعنوية ولا يقرأ القرآن فإن هذا لا يجوز لا بد من قراءه القرآن وعلى هذا فأفضل, فأفضل سبيل ذلك أن نجعل القرآن باللغه العربية في صفحة والترجمة في صفحة أو في نصف صفحة والترجمة في نصف صفحة حتى لا يفقد القرآن الكريم من المصر ثانيا ان يكون المترجم عالما بمدلولات الألفاظ في اللغتين المترجم منها وإليها، وما تقتضيه وما يرتق أي الألفاظ حسب السياق، وهذا أمر لا بد منه. أي يكون عالما بمدبرات الألفاظ في لغته وبمدبرات الألفاظ في لغة القرآن حتى يتمكن من التعبير عن هذه بهذه. وأما إذا كان ليس ليس قويا فلا نتفاجئ ما له الثالث أن يكون عالما بمعاني الألفاظ الشرعية في القرآن نعم عالِ بمعاني الألفاظ الشرعية في القرآن يعلم الصلاة الزكاة الصيام الحج الغيبه وهكذا فإن لم يكن عالما بذلك فإنه لا جوز لانه ربما يفسر هذا اللغات العربية هنا الحقيق الشرعيه كمن فسر قوله تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهم قال هن بنطلون نعم يصرح هذا نعم لا يصرح هذا لكن على كل حال لا من أن يكون عالما بمعاني الأفراد في اللغتين المترجم منها والمترجم إليها هناك شرط ثقاب على وهو ان يكون موثوقا لكن هذا لا يعود إلى الترجمة، ولذلك قلنا ولا تقبل الترجمة من القران الكريم إلا من مأمون عليها. فالشروط الثلاث الأولى لحكم الترجمة إذا أراد الإنسان أن يترجمها ان يترجم القرآن، لكن هل نقبل الترجمة من كل ما ترجم القرآن؟ وقال إن ترجمته لا. لا بد أن يكون مأموناً أي داع عقيدة سليمة نأمن منه أن نحرف القرآن على عقيدته فإن لم يكن مامونا فإنه لا يجوز أن نعتمد على ترجمته وإني أذكر لكم قصة وقعت علي نعم لتأخذوا منها عبرة كنا نحدث الناس في المطار في أيام الحج في مسجد المطار ونتكلم باللغه العربيه وجاءني رجل شيخ محترم في هندامه وشكله وقال انا اترجم لك وكان اكثر الذين عندنا نيجيليين قال انا اترجم لك فاعجبني شكله هندامه وانه يعني رجل شيخ بدا يترجم لي وكان الصوت يخرج من المنار في أثناء ترجمه أنا أترجم هذا يلاحقني أنا أقرأ وهذا يلاحقني دخل علينا رجع قال هذا الذي يترجم لك ترهني ضد كلام إذا قلت هذا تغيير هذا شر وإذا قلت هذا واجب هذا حرام هل أشكف خلت ترجمنا سبحان الله العظيم هل نروح من الحية لحية الثانية إلا بطل ما نتكلم الا بالعربيه ما فهمنا فليقلنا ولا نفهم ولا علينا نعم حقيقه مشكله الائتمان والثقه لا بد منها من. والعلم بمجواز الافاضل لا بد منه لو ان انسان يريد أن, ان يترجم لك في العقيدة وهو لا يعرف عنده علم غزير في الفقه لكن ما اعرف العقلية. علم العقيدة هل هو لا سر ممنون وإن كان حسن النية لأنه ما نعرف في العقيدة عن فاضل لا توجد بفقه وكذلك بالعكس في خطيره ولهذا تجد تجد تجنب أحيانا التفسير لأن المترجم في القرآن يعني يشرس عليه حدث من العلماء وإذا تفاوله الناس وجدوا أخطاء أخطاء مهمة كل هذا ناتج عن إما عدم الثقة، عدم الأمانة، وإما عدم المعرفه أنت الوقت لا. إذا كان في العقيده ما ما نس ما ما يترجم الصلاة؟ تم الزكاة الاخلاق الادب اما ان ترجم العقيده ثم ينقل هذا النصراني الى اسلامه محرف ناسي. لكن يقول لا بس في الصلاه وفي الزكاه وفي الصيام دائما نعم في يقرأ في يعني هو يتكلم في قوم لا يعرفون لغته، وما الفائدة إذا لم يترجم لهم أول يقرأ لا لا حاجة مثلا ما في عرب ما في عرب ما حاجة يتكلم بالخطبه باللغه اللي هي لغه القوم لكن إذا جاءت الآيات هذا عربي عربي هذه ساعتين باقي خمس اي باقي خمس هذا الأول نعم لا ها اي استفتح الحمد لله لا ما هو ب... الحمد لله بلغه لغه, لغة المخاطبين نعم اي نعم اصبح بسبب من الرقيه بالاسيان بسبب اي والعادي هو العادي والعاصي بسفره ولا في سفره والفرق هذا اللي تسال عنه الان يعني هنا في سفر ان لا لا لا عاصم بسفره يعني ان سفره محرم ويسمى نا عاصي في سفره ولهذا نقول العاصي بسفره لا يقصر والعاصي في سفره يقصو فهمت؟ فماذا الذي سافر إلى نقل العمرة؟ لكنه في أثناء السفر تكب محاضرة. هذا عاصم في سفره أو عاصم بسفره؟ في سفره. ووالذهاب إلى بلاد خربة يريد أن يخرب هناك؟ هذا عاصم بسفره نعم. وعادة وعادة وعادة وعادة وعادة من لا. لا مراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبين القوة الاكبر القوة الاكبر هنا يعني ان الرمي اكمل من من من السلاح الذي نقوم الرمي يعرف بالقديب على عدوه وهو بعيد عنه فلهذا فسر الرسول عليه الصلاة والسلام القوة أي أكمل القوة هو الرمو تذكرتم أن الحكم من نزال القرآن في المتذفر بأرياء تذفر آرياته والاكتعار وما فيها فهذا يلزم هذا تقول حتى آيات الأحكام يجب على المسلم أن يتعلم فيها أو يكون فيها موعظة مثل يسألنا عن محي كيف يكون مجرد الموعظ الغرارة وفيه مهم معناها لين القلب أو خشوع القلب أو ما شبه ذلك الاتعاظ الالتزام والأحكام ولهذا قال إن الله يأمركم أن تؤدوا ما ذي واذا حكمتم من الناس ان تحكموا للأد ان الله نعم ما يعادكم به فجعل هذا موعظه فالاتزام والأحكام والانتزام والأحكام والأحكام يعني ليس الموعظه يقصد بها ما يرقق القلب فقط لا نعم أيوب. شوف بلمس أو قبل او خبله، لما فتينا يعني بيفرمت رطانة لغات غير لغتين. شوف هذا يعني لاله يتقن خمس لغات يدخل في ايش يعني الإنسان يعني يتعلم لغات غير لغتين. مختلف أربعة خمس يتقنها ويتكلم بها هذا يعني يعني ناس في في بس. تعليم غير هذا بارك الله فيه التعليم غير ما سرني من ذي بيجاريو على <تصفيق> جبيني ماشي شو عقله ما شيء شو حن نتعود ليش نتقلّم على في المهم <تصفيق> هذا هذا لو غرض صحيح يعني يكون ما يتخاطب مع زملائي ببلات أخرى اللي لا بس نعم القرآن بالدرجة بياخذ القرآن الأصلي لا القران المترجم لا يأخذ حكم قرآن غير المترجم فيجوز مسر ضعين الوضوء ويجوز بيعه وشراءه لا أحد لا إذا وزن الأصل ينضر أيهما أكثر فالحكم الأكثر شكو لي وتعالى إنما يحفظون بذلك كنا عن هذه الايه سرتها آية أحمل الحضور في مصر صغيرة وتجانبها نعم. لماذا بسرى الصحابة؟ نعم. لماذا معنا؟ يعني بما أنها الصحابة؟ شيء. <تصفيق> بما بسرع؟ بسرع في شيء. أنا من القرآن، فمن القرآن. وخصوصاً في ضياء الفجر. نعم. لماذا في قرن عباسي ربانه في مكة ولا عاد فيها. زين. وبعد. قيل غير خارج عن الإمام وعلى هذا ليس صحابة؟ نعم. إيه، الصحابة؟ وهذا لم يعد عن الصحابة إلا تفسيرها في المعنى الأول نعم ما نعطيه متتابع ها؟ متتابع يعني ما نعطيه كاس وإذا كنت شربته نتواند ثاني نقصد بعد ساعة نجيب على طول. هل أنت متتابع؟ هل أنت الآن؟ نعم متعلق. انت هذا عندي لكن إذا نسيت طالب حقك الحق لك إذا نسيت طالب أبنى أحسن